بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجد فاهدر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نطر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير زغني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا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 ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واتكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما تقول لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وَمَا جَعَلْنَا عِزَّتَهُمْ إِلَّا سُتَنًا للذين جفوا ليستيقن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ويزداد الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ويزاد الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يغتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا اعاد الله بها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 والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إِنَّهَا لإحدى الكبر نَذِيرٌ للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأفر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 ساءتان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكره المعرضين كأنهم حمور مستنفرة فروة من بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يطرطون الآفرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أي شاء الله هو أجل التقوى وأجل